وقالت اليهود والنصار نحن أبناء الله وأحب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 يُبْـمَنِ يَشَاءُ وَلَـنْ يَـمُـلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنَّهُ لِلْمُصِيرِ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 تَقُولُ مَا جَاءَ نَبَأُ مُبَشِّرٍ وَلَٰنَذِيرٍ فَإِذَا جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ فَأَمِنُوا وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا يُؤْمِنُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَإِذَا حَزَبَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ قَالُوا إِنَّا مُسْلِمُونَ والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه ان قوم ينكرون ما تالله عليكم اذ وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْفِ في ادم من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم الا ترون وَعَلَاءَ دَارِكُمْ فَتَنقِبُوا خَاسِرِينَ قُلْ يَا مُوسَى إِنَّ فِيها قَوْمًا جَبَّ دارِينَ وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا لن حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أن اللَّهُ عليهم عليهم الْبَابَ فَإِذَا ஹூன்கலி மது குள்ளுமுஹிபு وَعَدَ اللَّهُ فَاتَّوَكَلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ